أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.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 قل يتوفىكم ملك الموت الذي وقّل بكم قل يتوفىكم ملك الذي وقّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائيذ المجرمون أنكسو رؤوسهم ربهم ربنا أبي وسمعنا فرجعنا فرجعنا نعم الصالح ولو شئنا كل نفس هداها ولكن حق القول أن جهنم لأ لآن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذو خو عذاب الخلد بما كنتم تعملون وذو خو عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها فروا سجدا حروص جذو وسبح بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وقمعا يدعون ربهم خوفا وقمعا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة أعين يا جزاء, جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى فَأَنهُمْ جَنَّاتُ نَعِيمٍ أُنزِلَتْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ خُلِقُوا يخرجوا منها وعيدوا فيها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذق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 قَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لقائه وَجَعَلْنَاهُ هُدًى إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذْنَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَايَسْمَعُونَ أو لم يرو أن نسخ الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون قل يوم لَا لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم فأعرض عنهم وانتظر إنهم وانتظرون